وَإِذَا مَسَّنَ مَسْطُولٌ دَعُو رَبَّهُمْ مُنِبِينَ إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ مُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا أَفَيْنَاهُمْ فَتَمَسَّعُوا فَشَوْفَ تَعْلَمُونَ أم أنزل عليهم سلطاً فهو يتكلم فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس حمداً فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإذاهم هم يقنطون لم يروا أن يُقَدِّرُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَغِنَى السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا أَفَأَسْأَيْتُم مِن رِبَّ لِيَرْضُوا فِي أَمْوَالِ اللَّهِ فَلَا يَرْضُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَسْأَيْتُم مِن زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَلَا إِكَارُ الْمُضْعِفُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُرِيدُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمْ